كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فما زلنا في الكلام في باب الحيض والنفس والسؤالك عن امراه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاه في الشهر الأخير فهل هذا ترك للصلاه وماذا عليها طبعا هنا هذه المسألة ترتبط بمساله حيض الحامل هل الحامل تحيض او لا تحيض يعني إذا نزل دم من المرأة الحامل هل هذا يعتبر دم أو ليس يعتبر دم ولا حول ولا قوه الا بالله هل هذا يعتبر دم أو لا يعتبر دم على خلاف بين الفقهاء الشيخ اجاب على هذا السؤال بقوله ليس للمرأة المذكوره وامثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها كما تقدم معنا أن المراه طالما به حياه وادراك فلا بد ان يكون مصليا المرء طالما أن به حياه وادراك فلا بد ان يكون مصليا لا يجوز له ترك الصلاة وان تتوضا لوقت كل صلاه كالمستحاضه وتتحفظ مما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها ان تصلي النوافل في الوقت ولا أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبه إلى الله سبحانه وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على الا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون طيب كثير من الناس بجهل يترك الصلاه بجهل يفعل امور الانسان لا بد ان تتفطح في الدين حتى يعرف تكليفه الشرعي وحتى يقوم بما ينبغي لكن الجهل يجعل المرء غير متصور لما عليه ربما شخص مريض يقول له هل تصلي اقول انا اصلي وانا في هذه الحاله انا مريض أنا مريض انا راقد في السرير انا لا انا عندي محاليل وعندي جلوكوز وعندي كذا وتوظيف في التنفس احيانا احتاج ان اضع على انبوبه وما الى ذلك كيف اصلي وانا بهذه اذا الله اعلى في انا في هذه الحاله الله يظلمني ولا اعاذ بالله تعالى من مثل هذا الكلام القبيح الذي يصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى فهمتم خروج النفاساء من المنزل المرء وهنا تنبيه هو أن مثل هذه الاحكام لا بد أن نعرفها وان نحرص على تعلمها وتعلم لما وراءها ثم بعد هذا يكون علينا أن نعلمها لجميع المسلمين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وبما ينبغي يعني بما ينبغي يعني وبما يناسب ما عندنا من العلم واضح يعني انت تعلم هذه المسائل للمسلمين لا بعض الناس يتكلموا في مسألة تعرفوا كثير من الناس عندهم يعني ضعف فيسالوا ويراه شيخاً او يراه او على المصطلح الناس ذا لحيه فيساله وكثير من الناس كما نقول بالعاميه يصاب في نفسه بالسوء يعني كما تعبير بعض الناس يعني ياخذ قلما في نفسه اذا ما اكثر هؤلاء ياخذوا ايش يعني كما قلنا يظن في نفسه غير ما هي عليه في يعطي لنفسه المجال ويتكلم ويفتي وي لا. او تقول له انت اخي اخطات لا يصلح لك هذا قلت طيب انا خلص لا افعل شيئا ولا اقوم بشيء اكثر الناس هكذا ولا حول ولا قوه الا بالله فهمت يعني يقول انا اصلي بالناس انا اصلي بالناس وهو ظاهرا امام وعلامه وكبير اقل انت اخطات في كذا واصبت عن جعلت كذا غلطت في كذا وكان منك كذا ولا بد ان تفعل كذا لا خلص اننا لا نصبر الناس مره اخرى تفهم الطفل الصغير إذا ما نزعت منه يحب يغضب عليك كثير من الناس عندنا اصحاب شوارب ولحى يفعلون مثل هذا الواحد منهم يغضب عليك اذا ما عدلت له شيئا وقمت بشيء انت تفعل لله وتفعل لغير الله تفعل لله إذا لا تبالي كنت او نزعت قدمت واخترت وإلا فإنك تدل أحوالك على انك فاعل لغير الله تعالى وعلى انك مريض من نفسك اذا كان الأمر ليس كذلك شخص همه شيء عند كيف كيف صلاتي هل انا جيد كيف رأيت درسي هل ان احدهم مرة امام بعض المشايخ يلقي درسا لا يحسن فيه أن يقول شيئا ربما كثير من اخواننا المبتدئين ربما قد يلقي احسن منه لماذا بقول لك يا شيخ هؤلاء يا شيخ اعجبك الدرس هل ترى فيه شيئا ترى هذا ترى هذا الاسلوب ترى هذا الاسلوب هؤلاء المرضى هؤلاء المرضى لما يصدرون يتصدرون ويصدرون, ويصدرون ويصدرهم ال الضعفاء كيف يضرون انفسهم ويضرون غيرهم فهمت بارك الله فيك فنحن نريد من يتعلم هذه الاحكام ويعلمها للناس بتواضع لله بتواضع بدون أن يتجاوز قدره بدون أن يعدو طوره بدون ان ثم انا اعلم الناس جاء وقت قيل لي لا تعلم الناس من, من أي اي من أي كده الحمد لله لعل في هذا الخير لي انا ينبغي ان اكون معلما للناس الا بالخير وللخير اليس كذلك رويت عن هذا انا لا احزن هاي ها في المشيخة راحت انا كنت اعلم الناس وهكذا ومتصدر واجلس و <تصفيق> لا نعد الكرسي ها واعتادل هكذا وعندي مكبر واتكلم وصوتي يعلو ثم هذا يذهب مشكلة فهمت هذا وبعض الناس كان بعض السلف وان كان هذا ي... اذا اذا جلس في الحلقه اجتمع عليه أكثر من ثلاثه او ثلاثه قام قام هذا الارقام لماذا لان كثره الناس تفتي انتبهوا هنا جميعا انتبهوا والله يا اخواني واستفيدوا لان كثيرا من الناس يسمعوا الكلام ولا يستفيدوا منه بل يندر المستفيد فيما يظهر والله اعلم يندر يندر جدا ولكن الواجب النصح وان ندر المستفيد وان كثر وان اشتدت بلاده البليد فإن والذنوب لهرين على القلوب تمنع أن يكون المرء مستفيدا وتجعله ربما للحق خصما عنيدا وربما تجعله لمن هو ناصح لديه عدو لدود ولا حول ولا قوه الا بالله تفهمون فاين هذا الذي يتصدى متواضعا ولا يضره كثرة الناس لا تغر، لا يعرف القدر أنا, انا انا ليس هذا مكاني انا ليس هذا مكاني الناس هادو مساكين هذا هذا انا لأن لان حالت الظروف ان لا يوجد الا هذا وانا اخشى الاثم في ترك هذا طالما ان الامر لو كان الامر هكذا ولكن انا لست حريصا على هذا ينبغي هذا من القلب ليست مجاملات انا لست يا اخواتي كانني ليست ان اقول يا اخوان والله انا لست حريصا على هذا لكن اياكم ان اعدا ياخذ مني هذا الرزق تفهمت ثم ان لما تعمل هذا لله لا تنظر إلى منافسه الناس والله يا اخوان راينا ناس من افسد الناس ومن أذل الناس ومن احقر الناس ومن اجهل الناس ومن أكثر الناس اصيانه ومن اسوء الناس اخلاقا لكنك تراهم في بعض ما يتصدرون يصدرون يتقدمون لا يكادون بعد هذا يريدون أن يزحزحوا ولا يتائش يبتعد يمينا أو يسارا فتنه فتنه عظيمه وهذا في هذه الايام الأمر فظيع انترنت هذا مشكلة هذا مشكلة كل شخص يظن انه ماذا في كذا ويمكن خلاص صار بلغ الاطار وبلغ الأمر العظيم ويمكن أن يستقل بناس وكل مجعجع سيجد همجا عن يتابعونه كل مجعجع سيجد همجا عن يتابعونه بعضهم لا يحسن أن ينطق الحروف من مخارجها يعني الحروف العربية لا يخرجها من مخارجها يعني لا يحسن الكلام بأصل العربية لا اتكلم عن اعراب الكلام ولا عن النحو والصرف والبلاغه تكلم عن اصل اللغة العربية لا يحسن ان يخرج الحروف من مخارجها سواء كان في الاصل يقال له عربي أو كان اعجميا ومع هذا يتصدر ويصدر وايش يتكلم ويطغى ولهذا وفي النهايه هل ترى مثل هذا يعلم الناس ما يجب عليهم أحد الأشخاص يحكي لي امس اني الحق ببعض الناس الذين هم يعني ايش يذهبون في بعض الأمور يمينا ويسارا في هذه الامور والانترنت والحركات فيقولون له هو يعني له سنوات مثلا فبيعرف انه شيخ او يتعلم كذا يقول لك لماذا ليس لك مسجد إلى الآن لا بد انك مسجد ومشيخه وتدرس وانت مفلس لكن هيفعل هذا وستجد همج الرعاع وستجد ناسا واجمع تزكيات فاذهب الى ناس اصلا ليس اهلا ان يزكى وخذ منهم تزكيه والمغفلون كثيرون والمستغفلون كثيرون والهمج الرعاع المتابعون كثيرون ويفرح بهم مفرحون وتجد الوه انا قلت هذه المساله وبعضهم يقول سئلنا عن كذا قلنا فقل صورنا وقلنا بعض الناس يقول لا هذا مرض شديد نحن نمرض لكن باسلوب التواضع يعني بعضهم ايضا يتمسك يعني يتمسكين هكذا وكانه فاض وكانه طيب وكانه كذوها ويتكلم بكذا تكسر يا اخي بارك الله فيك انا لا امزح انا لست اذكر هذا للمزح أنا لست اذكر هذا لتضحك لكن انا اقول لكم الواقع فهمت هذا هناك شخص يرى كيف يدخل إلى الناس لأنه في النهاية صارف عمله للناس ليس يصرفه لله تعالى فهمت هذا يصرف عمله للناس وليس يصرفه لله تعالى ولهذا امثال هؤلاء هم اهل الاهواء هم اهل الاهواء لانه اذا تعارض هوا مع ما ينبغي ان يكون ماذا يقدم يقدم هوا ياته كما مثل الذي عندكم ياته بعض الجهله يقولون له رد رد يرد على ماذا ليس هناك يقولون قلنا رد فيرد يرد ونقول هذا الكلام والاخوه هنا الجالسون ان لا تتكلموا في البعيدين حتى لا يظن الاخوه اننا نتكلم في غيرنا اعوذ بالله اعوذ بالله لان بعض الناس هكذا دائما اعوذ بالله او ها او يهز راسه لا حول الناس البعيدون السيئون فهمت وهو أو هو اول نصاق هو اول نصاق لهذا ربما كان هو اول نصاق والاخوه الجالسون الان كم شخصا منهم صدر في موضع لامامك لخطابه لدرس لشيء وكيف وجد في نفسه حتى تعرف السوء كيف يكون داب وترى امورا لا يستطاع كتمانها باديه في تصرفات وفي نظرات وفي خلجات وفي حالات تجدها تدل على كثافه وبرر السيئات افهم هذا وعلم انك قد ابتلي بذنوبك فتصدر لتكون من اهل الباطل والسوء واول من تسعر بهم النار ثلاثه اولهم من عالم قارئ قال قارئ عالم قرأ قرأت فيك القران وقد قيل المبالغه من لم يقرأ القران ويقال هذا العالم الذي تعلم الله فمبالكه وهو لم يتعلم وتشبع بما لم يعط والدعم ليس عنده ها وطلب هذا كله لاجل ان يطلب الناس بعضهم في في مستوى دنيوي أرفع يالف كتبا ويطبع وعيشه وكسبه من هذا فيحرص على أنه ينشر التزكيات وينشر الحركات لانه كلما كان له جمهور اكثر كلما باع الكتب أكثر وربح أكثر فقام فادى واجه ثانه اذا حذر منه ماذا لم يقبل الناس منه منه شيء كمثل ما ذكر لي احد الاخوه شخص في, في في ليبيا شخص ارسل الي اليه بعض ال كتبان يقول ب 36000 جنيه 36000 جنيه من هنا فالذي يرسل يقول وضعه وشخص ليس في في, في في مكان ليس هنا فا الإخوة الاخوه الناشرين هنا اعطاه كتبا ثلاثة رسائل في التوحيد هذا المجلد الصغير وعليه تعليقي التعليق العبد الفقير فالثاني يقول هو على حكايه ذات النشر يقول في 36000 وجد ثلاثه كتب عليه التعليق مختصر لفلان قال رد الكتب كلها فان هذا شيء مخمذه محذر منه وكذا وكذا رد فبعضهم هو في المقابل هو يريد أن ينشر يريد ان يروج انت معي طبعا انا لست متاسفا على شيء لانني على كل حال ان ليس لي فيه مال ولا ابيع ولا يبيع هو المشكله عندهم صحيح ان انا لا نخسر شيئا على كل حال لكن انا الشاهد عندي ما هو انه يحرص على هذا لأجل مصالح هذا على سبيل المثال شخص ثاني لا ليس الامر كذا الشخص هو يريد أنه ينظر كذا حتى يحصل ماذا؟ ماذا في الشهر يريد أن يعجب به الناس حتى يحصل من وراء هذا مصلحة يريد أن يعجب به الناس حتى يحصل من وراء هذا بيت بعض الناس يهدي بعض الناس في بعض الا ما يقول اهدي بيتا هديه سياره بعض اللي يقول اين هذا الناس يعني يعني إذا بأس إذا والله يعني ايه ده بقى اذا قليلا وتبنا اعوذ بالله تعالى بعض الناس هو لا يريد شيئا من هذا لكن يريد فقط مجد نفسه يريد ارضاء نفسه المريضه مجد نفسه ما يريدناشوا أن لنا لشخص ع كبير شخص يعني جليل شخص عالم شخص له هكذا هذا فقط الذي يريده كل لا اريد من الدنيا مالا ولا لكن فقط واريد ان اشعر انني ماذا جليل وكبير وعظيم فقط هذا والايات بالله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا تساهى ولعاقبه المتقين ولا تقول انني اتكلم عن شيء ليس موجود والله هذا الشيء تجده في أقل الناس الذين لا يتصوروا أن يكون هذا عنده تجد الشخص الواحده منهم يتعلم علومًا هو عند بيننا هنا من أقل الاخوه لكن هو ربما يتعلم اشياء حتى يذهب الى مكان اخر يبدو بين الناس ليبدو بين الناس هناك انه العالم الكبير اليس كذلك وكان من شخص تجده دخل وتكلم وهنا ودخل يمينا ويسارا و تصدق انه العالم الكبير وربما اراد ان يحشد المعلومات واراد ان يذكر الابيات واراد ان يحشد المراجع وان يحشد الكتب وان باجرئا ين... يقول للناس أنا عندي وأنا أقول وأنا وأنا وانا وانا فهمت ولهذا سبحان الله تجد كثيرا من هؤلاء يفعلون ما يفعلون يقولون ما يكون ولا تجد فيما يكون منهم بركه ولا خيرة لا تجد فيما يكون منهم بركه ولا خيرة في المقابل قد تجد شخصا ليس عنده كثير من هذه المبهرجات ولا كثير من هذه المزخرفات وربما في الظاهر اجتهاده او سعيه او تجلده في الامور وفي الانطلاق فيها يمين ويسار تجده اقل من غيره لكنه مخلص لكنه مخلص وصادق ف ترى ان الله قد يبارك لهما لا يبارك لغيرهما فهمت هذا هؤلاء إن كانوا فيما مضى قليلا فقد صاروا الان نادرين صاروا نادرين بل ان شئت فقل صاروا اندر من النادر صار اندر من النادر هذا الذي هو يطلب العلم من أول يوم ويفكر متى سأكون خطيبا متى ساكون عالما متى ساكون متصدرا واشر من هذا وهذا الذي يقع في بعض الاحيان في هذا الزمان ان شخصا من اول ما يطلب العلم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات من طلب العلم بنحو او باخر يبتلى بان يتصدى لشيء بامر لا بد أن تدرك قصورك لا بد أن تدرك نقصك لا بد أن تدرك الخلل الذي عندك لا بد أن تفهم هذا جيدا أنك تحتاج إلى أن تتربى حتى لا تظهر منك المفاسد ولا تدخل الامور السيئه تحتاج ان تكون مستقيمه تحتاج ان تكون مدربا نفسك على الاخلاص لله سبحانه وتعالى تحتاج أن يكون مستويا عند ذم الناس ومدحهم ذم الناس ومدحهم يستويان في الواقع في الواقع ليس ان الناس يمدحونني اجيدون يذمونني سيئون ليس مطلقا او الناس يمدحونني ساستمر الناس يذمونني لن استمر فهمت انا انا اجلس لهذا الدرس ارى انه ينبغي ان نتعلم هذه المسائل فاخوه يخرجون يقولوا والله هذا درس جيد جدا جزاك الله خيرا بارك الله فيك طيب جزاك الله خير شخص ثاني يقول احنا نعطي قيمته والله لهذا الدرس مسائل يعني قلت هذا اذا كان هذا الذي ينبغي إذا كان هذا الذي ينبغي فانا استمر عليه نعم هناك نصيحه في شيء اذا كانت حقا نحن جزاك الله بحيث. لكن انا لا اترك الشيء الذي ينبغي لأجل أن الناس يذمون واضح واذا كان نقول هنا وهنا اتكلم هنا خصوصا ان الحمد لله يعني نرجو اننا لا يعني ان شاء الله لا مبالاه بكلام كثير من الناس ليس كذلك من الابعدين او الاقربين يتكلموا بالباطل في اي حين واضح بارك الله فيك ارجو ان تفهموا هذا الكلام جيدا لاننا نتكلم عن امراض متفشيه امراض متفشيه متفشية تفشيا عظيما فهمت ولا يظن براءتهم منها ويتعامل على انه بريء منها هذا مسكين مخدوع مسكين المخدوع في نفسه كم من شخص تجد يتعامل ولا يدور في ذهنه أنه يراء أو يخلص وتجده من من اكبر المرائين مع هذا تجده من اكبر المرائين وانتبهوا يا عباد الله هذا اتكلم عن شيء يضيع العمل كله كل هذا يكون هباء منثورا لا قيمه له لانك لست مخلصا فيه لله فلا يقبل منك ولا تؤجر عليه ولا تثاب عليه ولا يبارك لك في شيء تتعلمه فورما تخرج من المجلس العلم ذهب تبخر لم يبق عندك شيء كل من شخص يتعلم معلومات ونلقي درسا وكذا ثم بعد هذا تسال أين العلم لا يوجد لا يوجد ذهب بالله هؤلاء المرضى المرضى النفسيون هؤلاء المرضى بانفسهم المختلون نفسيا ودينيا وقلبيا كيف يمكن أن يكونوا متصدرين أو متقدمين أو او او إلى آخرين؟ كيف يمكن لكن الواقع ان انه قد نكون مضطرين اننا نتصدر او اننا نتقدم مع ما عندنا من الخلل احيانا انا شخصيا احيانا في بعض الاحيان شخصياتي يقول اريد كذا أو نحتاج كذا أو نفعل كذا وماذا نصنع ماذا نصنع فهمت هذا إذا لم اذا قلنا اننا نعامل انفسنا بما ينبغي والله انا شخصيا لن اتكلم بكلمة اذا اذا نظرت الى اذا عمت نفسي باعتقادي فيه اجلس قول صلو الله وان انا اخشى على نفسي وانا يعني احوالي يعني مش يعني يعني انا أخشى فأنا لكن اخشي اخشى الاسم في هذا هذه مشيره الشيطان فينا صحيح لكن إذا ما وجدت يوما من الدهر من يكون متقدما متكلما في هذا الاطار الحمد لله كان بحق نعم الحمد لله يكفينا اليس كذلك لكن بعض الناس هو كيف لا هو يريد مكانا يريد جاها يريد لهذا جاء في بعض الاخبار أكثر منافق امتي قراءا وان كان الخبر معلق بوابه للمصححه يعني النفاق يكثر في من في الذين يتصدرون اسم الدين حتى يصل الامر في بعض مديريات الأوقات ان مدير الدعوه في بعض مديريات الأوقات في بعض المحافظات يشرب بنجو في المديرين هذا اللي به من راى السجارة المطفئه في المكتب ما درست انت لا تطلب هنا يعني هي درجات واخرها هناك كان ولا حول ولا قوه العلي العظيم لا حول ولا هذا الكلام ولو بعد حين انا اجد ان بعض الاخوه لا يلتفت كثيرا الى معنى هذا الكلام انا متاكد ان كثيرا من الاخوه هو لا يفهمون كثيرا مما يشار اليه بهذا الكلام ومما يكون تحت هذا الكلام لكن يا اخي انا انبهك على ما فيه صلاح امرك يبتلى المرض يبتلى المرض والمرء قد يكون بعض الناس يراء بما لا يراء فيه يعني بعض الناس لمجرد انه عنده لحيه ولمجرد انه يلبس قميصا ولمجرد انه يلبس قلنسوه او عمامه او كذا يمشي في الشارع وكانه ماذا الشيخ الهمام الشيخ الكبير او الرجل السلفي وان ويحب أن الناس جميعا الذين دونها يا شيخ فهمت هذا هو شخص مسكين لا يعني لا يميز وقد يكون من اطيب المو... الموجودين معه في ذاك المقام يا شيخ اريد ان اسالك سؤال اسالك سؤالا كل اخيرا انا اسالك عندي ايش هناك اجلس في المجلس من اجهل الناس لكن انا هنا اسال خلاص خليني هنا دائما طيب هاي توسع اظن كللك ان انا اذا بقيت هنا دائما حتى اسالنا استطيع ان اجيب اذا انا اذهب هناك احمل ها اصنع محمل ثماتي هنا ماذا افرغ بعضهم كان هكذا يسالوا مسائل فينتظر يقول طيب لا اجيبكم فيما بعد ها فيما بعد يذهب هو ليس شيخا ولا ولا طالب عين ولا شيء كان يصلح التلفاز الاهات يعمل في مصالح الهواتف ويصلح الهواتف لكن كان مع هذا يلبس الزي الازهري ويرتدي العمامه الازهريه ويصنع نفسه عالما تفهم؟ ويذهب إلى ناس يسال نفسه ذهب الى بعض المشايخ الاخرين كلها السؤال كذا والسؤال كذا والسؤال كذا فالرجل يقول ايش يعني قال هذا رجل مهتم يسال اسئله كثيره وفي جوانب متعدده وكذا ثم ظهر ماذا أن هذه اسئله الناس هو الناس يسالوا ويتصدروا عليهم وانهم يسالونا هو اذا أن كان من يخترع له مخترع لكن احيانا الاسئله يقلبها جالب فيها للاختراع استغرب يعني مثلا يقول لك شخص من هم العشره المبشرون بالجنه هم 10 معروفون صحيح يعني لا بدك تعريفهم حتى تجيب يعني لن تستطيع أن تقول حرام حلال افعل لا تفعل لا فمن باب الاخوه لما نذكر هذه الاحياء يقول لا هذا يضحك على هذا وهذه امثله فجاء انت قد يكون عندك شيء من هذا قد يكون عندك شيء من هذا قالوا اريد أن واحدا من إخواننا الطيبين يتشكك في أن شخصا من بلدك وهو هنا يسالو بسؤالا فياتي يسالني يقول يعني هذا لا, لا أفعله لا هذا نقل لانت ما هل ادعيته دعوه باطله هل ادعيته شيئا اتتكلوا انا شيخ كبير واجيبك ها اتتكلوا هذا ولا فقط تقول والله انت سالتني سؤال اسال لك انظر الكلام في كتب العلماء او اسال لك من هو ادرى مني صحيح هذا لا باس بك لكن انت تكلم عن الله بماذا يدعي ما ليس له المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كلابس لا حول ولا قوه السؤال التالي هل يلزم النفاساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة يعني مدة النفاس الجواب انه فساو تغييرها من النساء الى حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجه فان لم يكن حاجه فالافضل لجميع النساء لزوم البيوت لا تخرج من البيت المراه كشيء عام لا تخرج من البيت إلا للحاجة لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى والله ولي التوفيق يعني هنا كان السائل ظن أن النفساء كالمحدده لصاحبه الاحداد فينفع تسال هذا السؤال نفاساء ليس لها النفاس ليس له احكام الاحداد ما الحكم إذا اسقطت المراه هذا هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ومن الأجنة من يكون قد, اقتم... قد اكتمل قد خلقه ومنهم من لم يكتمل بعد ارجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين الجواب اذا اسقطت المراه ما يتبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد او رجل او غير ذلك فهي نفاس لها احكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تظهر او تكمل اربعين يوما ومتى طهرت أقل من 40 وجب عليها الغسل والصلاه والصوم في رمضان وحد لزوجها جماعها هذا تقدم معنا هذا الكلام تقدم معنا فلا نعيده ولا حد لأقل النفاس يعني حتى بعض الفقهاء يقول اقل النفاسي لحظه يعني ان تخرج في لحظه فلو ظهرت وقد مضى لها من الولاده عشرة أيام أو أقل او اكثر وجب عليها الغسل يعني لا يشترط أن تمكث 40 يوما وجب عليها الغسل وجرى عليها احكام الطاهرات كما تقدم اما ترى بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ويحل لزوجها جماعها وعليها أن تتوضا لوقت كل صلاه كالمستحاضه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش انها مستحاضه وتوضا لكل صلاه ومتى صادف الدم الخارج منها بعد ال وقت الحيض عن الدوره الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاه والصوم حتى تطهر وحرم على زوجها جماعها أما ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحير ان الدوره الشرعيه صار لها حكم الحير طيب اما ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه للوجه والانف والكذا او كان دما فانها بذلك يكون لها حكم المستحاضه لا حكم النفساء ولا حكم الحائض وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها وعليها أن تتوضا لوقت كل صلاه مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضه حتى تضطرب ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويشرع لها ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاه الفجر لحديث حمنه من تاجخش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضه عند اهل العلم اما اذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى عنه ويسمى ويعق عنه لانها لانه بذلك صار انسانا له حكم الاطفال والله تعالى ولي التوفيق ما النسبة للعق عنه هذا قد يكون لنا توقف فيه او توقف فيما يتعلق به في غير هذا المحل بعد هذا يقول بالنسبة لدم الحيض هل الاحساس بخروج الدم يعتبر ناقضا للوضوء وهل عليها شيء في دخول الحرم يقول اذا علمت بذلك لابد من اليقين ان الشك فلا أما الاحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل ان كانت مضطره فلا حرج عليها أو كان الشيء يسيرا ليس بحيض دم لا يلوث الحرم وليس بحيض لا باس اما ان كانت دم دم حيض فالواجب عليها الخروج على قولي الجمهور لا إلا الا ان كانت مضطره يعني مثلا هي في مكان إذا خرجت لا تدري اين تذهب وربما تضيع وربما يحصل ما يحصل وزوجها لابد ان ينتقي من الصلاة وسيلقاها بعد الصلاه في المكان الفلاني واذا كانت مضطره فتتحفظ وتجلس حتى ياتي وليها أو دليلها الذي يقودها هذا جواب يعني يشمل الحالات المتنوعه في من احست ب خروج دم السؤال التالي امراه تسال وتقول جاء في يوم الترويه في اوساخ وليس دم ماده بنيه هل يصح لي اللي عليها وليس دما يعني انما هو ماده بنيه هل يصح لي الطواف ام لا مع العلم اني لم اصلي هذا اليوم اذا كان لم تصلي لا تطوف الجواب هذا يختلف ان كان هذا بعد الطهاره فان الاوساخ التي جاءت بعد الطهاره يعني بعد رؤية الطهر بعلامه بعلامته وليست في وقت الحيض فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا كما تقدم لأن الكدره والصفره بعد الطهر لا تعد شيئا لا تعد حيض بل هي من جنس البول على صاحبتها أن تستنجي وتتوضا وضوء الصلاه وتتحفظ منه كلما دخل الوقت إذا كان شيئا دائما ينزل منها أما ان كان هذا الوسخ جاء في اعقاب الحيض متصلا بالحيض او في اول الحيض أو في وقت الحيض فانه يعتبر حيضه فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري او لو في اول الحيض يعني مع مجيء الحيض بصفاته المعروفة أو كانت تنتظر الحيضه في هذا اليوم فبدا الناس بالنزول عليها على هذا النحو فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل ان كانت هذه القدره الصفره البنية جاءت في اعقاب الحيض في آخره غير منفصله عن فهي منه او جاءت في اوله غير منفصله فهي منه أو جاءت في وقت الحيض فهي منه اما اذا كانت بعد الطهر كالمعتاد جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها لا تعتبر شيئا تقول ام رضي الله عنها كنا لا نعد القدره بعد الظهر شيئا لكن تعتبر مثل البول إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضا وضوء الصلاه وتصلي وتطوف طيب ما المساله التالية ما حكم قراءه القران ل بدون ان تمس المصحف هذه المساله ايضا مره الكلام عليها قال في المساله خلاف بين العلماء والاقرب والأظهر أنه لا حرج بالنسبه للحائض لان مدة الحيض تطول وليست مثل الجنب فمدته قصيره يغتسل ثم يقرا اما الحيض والنفاس فانه مدتهما تطول والارجح والاصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب هذا هو الاصل ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابه فالحيض مدته تقول والنفاس مدته أطول أما حديث لا تقرا الحائض شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة والارجح أنه لا حرج عليها يعني الحائضه أن تقرا عن ظهر قلب ولا تقرأ من المصحف يعني لا تقرا من المصحف مع المس أما أن تقرأ من المصحف بدون مس فهذا لا به هذا كلام الشيخ قد يوهم خلافا هذا لكن ال ال ال الذي اقوله هو المراد والله تعالى اعلم فلا لا تقرأ من المصحف يعني عن المس بل عن ظهر قلب وهكذا النفاء من باب أولى اما الجنب فلا يقرا القران لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن الا الجنابة وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية وهذا من الحديثان لا يصحان وأقول ان الحديث الصحيح لا هذا في نظر هذا الحديث ليس صحيح وكذلك الحديث الاخير اضعف منه طيب ثم بعد هذا سؤال في نفس الإطار والمضمار هل يجوز للمراه أن تقرا القران الكريم في ايام عذرها وهل يجوز للمراه أن تقرا القرآن الكريم اذا اوت إلى النوم وتقرا آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف نرجو من سماحه الشيخ أن يتفضل باشباع هذا الموضوع يعني باشباع الكلام في هذا الموضوع اتى نكون فيه على بصيره لان هذا في اللغة العربيه قلب اشباعي هذا الموضوع نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد فكما سبق ان تكلمت في هذا الموضوع غير مره انا اتقدم محتوانا المره معنا في الكتاب هذا وبينت انه لا بأس ولا حرج ان تقرا المراه وهي حائض أو نفاس ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ان الاديله الشرعيه دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا فمن اهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنب وهذا النبي عليه الجمهور واحتج بحديث ضعيف رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امر الكلام عليه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران وهذا الحديث ضعيف عند اهل العلم لان لانه من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين والروايه عنه ضعيفه روايته صحيحه عمن الشاميين عن الشاميين وبعض اهل العلم قاسها على الجنب قال كما أن الجنوب لا يقرا فهي كذلك لان عليها حدث اكبر يجب الغسل فهي مثل الجنب والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح لأن حالة الحائض والنفساء غير حاله الجنب الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيت الكثير من حفظهما للقران الكريم اما الجنب فمدته يسيره متى فرغ من حاجته اغتسل وقرا فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه وصواب من قول العلماء انه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرا ما تحفظان من القرآن ولا حرج أن تقرا الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الاوقات عن ظهر قلب او بدون مس للمصحف هذا هو الصواب وهذا هو الاصل ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير انك تطوفي بالبيت حتى تظهري ولن ينهها عن قراءة القرآن هذا احنا مما يستدل به ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن ويذكر الله بانواع الذكر فيدل ذلك على انه لا حرج عليها في قراءته ان رسول الله عليه وعلى اله وسلم إنما منعها من الطواف لان الطواف كالصلاه وهي لا تصلي وسكت عن القراءه فدل ذلك على أنها غير ممنوعه من القراءه ولو كانت القراءه ممنوعه لبيناها لعائشه ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجه الوداع ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء فلو كانت لا تقرا القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يقع على أحد اما الجنوب فإنه لا يقرا القرآن بالنص طبعا نفس الكلام كبعض المحققين من اهل العلم قالوا في الجنوب ايضا خصوصا مع بعض في القدر الذي ذكره الشيخونا اما الجنوب فانه لا يقرا القرآن بالنص ومده يسيرة متى تطخر وقرأ وقرا الأمر في الجنوب يسر على كل حال فقد كان نبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه الا اذا كان جنبا ان حبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاه والسلام كما قال علي رضي الله عنه كان عليه الصلاه والسلام لا يحجب شيء عن القرآن سوى الجنابه وهذا كما تقدمه في ضعيف وثبت عنه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قرا بالقران اولى الصلاه بتقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الاولى انه قرا بعد ما خرج من محل الحاجة فقد ق... ف... ف ايش فقد قرأ وقال هذا لمن ليس جنبا اما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرا حتى يغتسل وتقدم ان هذا الحديث ايضا لا يصح طيب السؤال الاخير في هذا الباب فانا بعض النساء تاتيها الولاده بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاه التي دخل وقتها ولم تقضها الجواب ليس عليها قضاءها إذا كانت لن تفرط اما إن كانت اخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولاده فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس كالحائض اذا اخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم نزل بها الحيض فإنها تقضيها بعد الطهر لكونها قد فرطت بتاخيرها والله ولي التوفيق واضح اذا هذه المرأة التي اتى ورقه يعني ولدت بعد دخول الوقت عليها قضاء هذه الصلاة بعدما ينتهي نفاسها والحائض لا يلزم ان تؤخر الصلاه الى اخر الوقت حتى يجب علي القضاء عليها بل اذا دخل الوقت ثم حاضت فإنها تقضي إذا ما تطهرت مسائل الباب اذا باب الحيض والنفاس المساله الأولى إذا حاضت المراه اذا حاضت المراه تركت الصلاه والصيام واذا طهرت حاضت مع اقترابه من ايام رمضان اذا ظهرت قضت ما افطرته من ايام رمضان ولا تقضي ما تركت من الصلوات ولا تقضي ما تركت من الصلوات المساله الثانية لا حرج لا حرج ان تقرا الحائض والنفساء الادعية ولا باس ان تقرا القران على الصحيح ايضا ولا باس ان تقرا القران على الصحيح ايضا المساله الثالثه النفاس يمنع الصلاه والصوم والوضاء مثل الحيض او مثل الحيض النفاس يمنع الصلاة والصوم والوضاء مثل الحيض المساله التاليه النفساء ان رات الطهره قبل ال40 فانها ترتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها المساله 19 النفاس لا يزيد على 40 يوماً على الصحيح طبعا هذا فيه خلاف كما قلنا تجعل بين قوسين في هذه المساله في خلاف قوي النفاس لا يزيد على 40 يوما على الصحيح هذا اختيار الشيخ المساله خلاف قوي المساله السادسة المستحاضه هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضا لكل صلاه كاصحاب الحدث الدائم وعليها ان تتحفظ من الدم حكم الله اذا انت اصحاب الحدث الدائم وعليها ان تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها طيب مساله السابعه اذا استعملت المراه ما يقطع الدم من قطع الدم وتسلت صلاتها صحيحة وصومها صحيح المساله الثامنه الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد اما المرور والعبور فلا بأس للحاجة للمراه للمر... المساله التاليه للمراه المستحاضه ثلاثه احوال احدها ان تكون مبتدئه وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام منهم سبعه ايام او سبعه ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لاشباهاها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره من اول السطر بعد هذا فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاه والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مده الدم المتميز بسواد او نتن ثم تغتسل وتصلي وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضه الحالة الثالثه أن يكون لها عادة معلومه هذه المعتبر أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه إذا دخل الوقت وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر المساله رقم 10 الغالب أن دم الحيض يكون غليظا أسود له رائحه ودم الاستحاضة يكون رقيقا أصفر هذا هو الأغلب ولكن العمدة العاده طيب بعد هذا المساله التاليه 11 من كانت الكدرة والصفرة جاءت في اعقاب الحيض غير منفصلة فهي يمين أو جاءت في اوله غير منفصلة فهي يمين او جاءت في وقت الحيض فهي فهي يمين اما إذا كانت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها قلنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر نسلة الثانية عشرة إذا اسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفاسا اذا اسقطت المراه ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفاس أما إن كان الخارج من المراه لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فيكون لها حكم المستحاضه نكتفي بهذا الحمد لله رب العالمين